إِنَ الصاقَ المُسقِي صَراقَ الذيينَ أَن عَتَ عَلَهِم وَيرِمَغْضُ بِعَلَهِم غيررِمَغظُ بِعَلَهِم غير هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم القصل جمعناكم والأولين كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه بما كنتم تعملون إنا كذلك نجد المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمسعوا قليلا إنكم مجرمون